بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد إن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فقضوا عن, عن سبيل الله. إنهم س... هم ثم كفروا فطبع على قلوبهم ذلك بأنهم آمنو ثم كفروا فطبع على, فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم أَنَّا يُخْفَقُونَ قَالَتْ لَهُمْ وَاللَّهُ أَنَّا يُخْفَقُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لو أروثهم ورأيتهم يصدون لو ورأيتهم, ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم الله لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا, هم الذين يقولون لا تنفقوا يقولون لا, على من عند رسول الله يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم الذين يقولون لا, على من عند رسول الله حتى يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله لا تُنفقو على السماوات ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لإراجعنا إلى المدينة يقولون لإراجعنا يقولون لئن رجعنا إِلَى الْمَدِينَةِ ليخرجن الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا الْمَدِينَةِ ليخرجن الأعز مِنْهَا الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولا عن ذكر الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك ولا هم الخاسرون يَفْعَلُ ذَلِكَ فَغُلَاءِكَ هُمُ الْقَاطِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْسِي أَحَدَكُمْ مِنْ رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يأتي أحدكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي, يأتي أحدكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فيقول ربي لو لا أخرتني فَأَصْدَقَ وَأَفْكُمُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَأَصْدَقَ وَأَفْكُمُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَأَصْدَقَ وَأَفْكُمُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَأَصْدَقَ وَأَفْكُمُ ولن أخر الله نفسا إذا جاء أدلها والله قدير بما تعملون